أقصال وصي بعدك رئيس على جئين أسرار شعبا فتحوا يا شمس تنور بزمانه عسير الموت بباريس عسير الموت القدس وأقصانا لحبط صار موتك مشغول بناسك ووطانك لآخر حرف نازع صوتك ذكر المولى طرف لسانك لآخر لحبط سارع موتك مشغول بناسك ووطانك لآخر حرف نازع صوتك ذكر المولى طرف لسانك عمل القائد والله من السمي الأول للآخر، فابس بالفارق كنيا. عصير الموت بباريس، صين على القدس وأقصانا. والصي بعدك رئيس، الله جيل وأسرار. خططا وعجاله ماغيش الجيش المتبدل وسلاحه اللي شلتو شالك يا خليف غفراق انت ما تفهمش تبكي كنخططا وعجاله ماغيش الجيش المتبدل مسلاحه اللي شلته شالك يخلف غفراجك ما تحمك انت الاب بالرمز القائد معنا اسمك باقي وخالد انت الاب بالرمز القائد معنا اسمك باقي وخالد مهما سنين العمر تعاند اسمك وكتراج سيب عنك الرئيس على الشيل واسران تمد بي طاولا السموم قلبك قالوا انتم المهموم روحك عاشم بتطوم يا شمسنا نور بسمانا على الموت باريس